بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفترون ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوا نَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيَنهم ولنجزيَنهم أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصِينَا الْإِنسَانَ بِمَا لِدَيْهِ خُسْنَةٌ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضه ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوق وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُقًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 ولم جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطان قالوا نحن أعلم بما فيها لَنْ نَجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَمَا مَنَعَ أَن تَأْتِيَ رُسُلُنَا طَائِرِسَ أَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِرْعًا وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَمَا أَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ الظَّابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ إِذْ كَانُوا يَفْسُقُونَ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 نزل إليكم وإلى هنا وإلى هنا وإلى هم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بأياتنا إلا الكافرون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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 والذين جاهدوا فينا لنهدى أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين